نكمل ا ل م ح ا ض ر ة ا ل ث ا ن ي ة في ش ر ح شروط ا ل ص ل ا ة للمجدد إ ا ا م م ل محمد ب ن ع ب د ا ل واب ه رحمه الله تبارك وتعالى و ت ك ل م ت في ا ل م ر ة الماضي ة حول م ق د م ة م ه م ة قبل ا ل شروع في الشرح ل ب ي ا ن أ ه م ي ة ا ل ف ق ه في الدين و أ ي ض ا لبيان أ ه م ي ة ا ل ص ل ا ة وما يترتب عليها وكلامنا اليوم إ ن شاء الله تعالى عن الشرط ا ل أ و ل من الشروط ا ل ت س ع ة والمصنف رحمه الله أفرد بشروط هذا الجزء بشروط الصلاة ل أ ه م ي ة هذه الشروط ل أ ن ا ل ص ل ا ة بدون شرط من هذه الشروط لا يصح أ و لا تصح فقال رحمه الله شروط ا ل ص ل ا ة الصلاة تسعة فقال والعقل الإسلام شروط والتمييز ورفع الحدث و إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة وستر ا ل ع و ر ة ودخول الوقت واستقبال ا ل ق ب ل ة و ا ل ن ي ة فقال رحمه الله شروط ا ل ص ل ا ة الشرط جمعه شروط والشرط معناه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ما معنى هذا الكلام مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله ص ل ا ة أ ح د ك م إ ذ ا أ ح د ث حتى ي ت و ض أ فجعل هنا شرط ل ل ص ل ا ة و أ ن ه بدون هذا الشرط لا يقبل الله ا ل ص ل ا ة فقال لا يقبل الله ص ل ا ة أ ح د ك م إ ذ ا أ ح د ث حتى يتوضا هنا عدمت ا ل ط ه ا ر ة فعدمت ا ل ص ل ا ة هذا معنى قول ا ل أ ص و ل ي ي ن ما يلزم من عدمه العدم أ ي إ ذ ا اختفى هذا الشرط ليس للمشروط فعل ف ا ل ص ل ا ة بدون طهور لا تصح لذلك إ ذ ا لم ي ت و ض أ العبد لا يصح له أ ن يصلي ليصح ل هذا أن يصلي ه معنى ما يلزم من عدمه العدم وقالوا وما يلزم من وجوده وجود يلزم من وما يلزم من وجوده وجود ولا يلزم من وجوده وجود أ ي إ ذ ا ت و ض أ ت ليس شرط أ ن تصلي وربما أ ن ت ت ت و ض أ فقط بدون ترتيب فعل على الوضوء فالشرط معناه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود وضحت يا إ خ و ة فهذا التعريف نستطيع أ ن نطبقه على كل ما له شروط من ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة والصيام وغير ذلك كل ما اشترط أ ه ل العلم فيه شروط نعرف هذه الشروط بهذا التعريف ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود و ا ل أ ص ل ا ل أ و ض ح والمثال ا ل أ و ض ح هو التوحيد الذي سنتكلم عنه وهو أ و ل الشروط وهو أ ن ا ل أ ص ل التوحيد وكل ما يتفرع من العبادات فهو تفريع عن التوحيد فشرط قبول العمل ا ل إ خ ل ا ص وتحقيق التوحيد فقبول ا ل ع ب ا د ة يقتضي تحقيق شرط التوحيد أن من توحد تبارك وتعالى هذا المراد من الشروط المراد الله هذا وقال شروط ا ل ص ل ا ة و ا ل ص ل ا ة م ع ر و ف ة في ا ل ل غ ة الدعاء اي عند العرب تسمى الدعاء أ م ا في الفقه أ و المراد به هنا ا ل ص ل ا ة ا ل م ع ر و ف ة هي أ ق و ا ل و أ ف ع ا ل خ ا ص ة م ب ت د ا ة بالتكبير م خ ت ت م ة بالتسليم وهذه ا ل أ م و ر التي نفعلها في ا ل ص ل ا ة من التكبير إ ل ى التسليم هذه ا ل أ م و ر وهي أ م و ر خ ا ص ة تسمى ص ل ا ة تسمى صلاة فقال رحمه الله شروط الصلاة إ ذ ا نفهم من هذه ا ل ت ر ج م ة لما سيتكلم الشيخ رحمه الله أ ن ه أ ر ا د أ ن يجمع الشروط التي بدونها لا تصح ا ل ص ل ا ة فذكر رحمه الله قال شروط الصلاة تسعة شروط الصلاة شروط شروط تسعة ت س ع ه فقال ا ل إ س ل ا م والعقل والتمييز ورفع الحدث و إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة وستر ا ل ع و ر ة ودخول الوقت واستقبال ا ل ق ب ل ة و ا ل ن ي ة هذه شروط ا ل ص ل ا ة ا ل ت س ع ة ودلل عليهم من الكتاب و ا ل س ن ة رحمه الله وقال هذا لو اختل ى او اذا اختل ى شرط من هذه الشروط لا تصح ا ل ص ل ا ة لا تصح الصلاة تصح ويندرج تحت كل شرط من المسائل الكثيره المسائل الكثيرة تندرج تحت كل شرط من تندرج شرط تحت الشروط ا ل ت س ع ة فقال الشرط ا ل أ و ل ا ل إ س ل ا م وضده الكفر والكافر عمله مردود ولو عمل أي أي عمل ولو عمل عمل أي عمل أي أي أ ي عمل والدليل قوله تعالى ما كان للمشركين أ ن يعمروا مساجد الله شاهدين على أ ن ف س ه م بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون فقوله فجعلناه وقدمنا عملوا منثورا تعالى إلى عمل هباء فهذا ما من جاء به الشيخ رحمه الله ببيان ب ب ي اول ن أ الشروط عليكم السلام الله ورحمة فقال الشرط ا ل أ و ل ا ل إ س ل ا م وضده الكفر و ا ل إ س ل ا م نعرفه وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له ب ا ل ط ا ع ة و ا ل ب ر ا ء ة من الشرك و أ ه ل ه ا ل إ س ل ا م هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له ب ا ل ط ا ع ة و ا ل ب ر ا ء ة من الشرك و أ ه ل ه هذا ا ل إ س ل ا م بهذا المعنى فيه تطبيق التوحيد في أنك تستسلم لله تبارك وتعالى في كل ش أ ن ك وتنقاد إ ل ي ه وتنيب إ ل ي ه في كل عباداتك أ ن تجعلها لله عز وجل فالمسلم هو من يحقق التوحيد الخالص لله عز وجل لذلك جاء ا ل إ س ل ا م من الاستسلام في أ ن ك إ ذ ا استسلمت لله عز وجل تصبح مسلما و أ م ا أ ر ك ا ن ه فقد جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لما س أ ل ه جبريل عليه السلام عن الإسلام فقال أ ن تشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله وتقيم ا ل ص ل ا ة وتؤتي ا ل ز ك ا ة وتصوم رمضان وتحج البيت إ ن استطعت إ ل ي ه سبيلا وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني وأن رسول الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن شهادة خمس محمد و إ ق ا م ا ل ص ل ا ة و إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة وصوم ح ج البيت و رمضان فقدم الحج عن, البيت عن الصوم ب ي ت عن ا ل وهناك رويات بتقديم الصوم على الحج ف ا ل إ س ل ا م بهذا المعنى يتفرع أ و ينقسم إ ل ى أ ر ك اركان ن وهذه ا ل أ أو م الركن يعرف ب ا هو ما ت ق و م على ماهيته الشيء. ما ما ما الشيء اي ل ر ك ن ما تقوم ما أو ق و م م على انه ه ه ي الشيء أي ت أ إ ذ ا سقط ركن اختل البناء لذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بني ا ل إ س ل ا م على خمس بناء صحيحا سليما ف إ ن د ر ج تحت ا ل إ س ل ا م الشهادتين و إ ق ا م ا ل ص ل ا ة و إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة وحج البيت وصوم ا ل أي صوم رمضان ومن ا ل أ م و ر التي تندرج تحت الإسلام الصلاه وهنا نفرد ل ل ص ل ا ة منها الشروط كما فعل ا ل إ م ا م رحمه الله والكلام عن ا ل إ س ل ا م يطول و استفدت فيه في مجالس أ خ ر ى لكن نمر عليه سريعا مع ما بينته منذ قليل في أ ن ه ينقسم أ و أ ر ك ا ن ه خ م س ة الشهادتين وهما لا ينفصلان أ ي من أ ر ا د أ ن يؤمن بالله عليه أ ن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه آ خ ر النبيين و أ ن ه من عند الله عز وجل قد أ ر س ل ه الله عز وجل ب ا ل ق ر آ ن العظيم بشيرا ونذيرا وهنا لا بد أ ن يكون إ ي م ا ن ا صحيحا قول باللسان وعمل بالجوارح وتصديق بالقلب و ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة والحج والصيام كلها عبادات تتحقق وتقوم إ ذ ا صح ا ل أ ص ل وهو الشهادتين إ ذ ا حققت الشهادتين وقمت قمت بهما على أ ك م ل وجه ف أ ن ت تحقق شروط ما بقي من ا ل أ ر ك ا ن أ و ما بقي من ا ل أ م و ر فدلل على ا ل إ س ل ا م أ ي هذا الشرط بدليلين وقبل الدليل ذكر أ ن ا ل إ س ل ا م ضده الكفر وليس بينهما ثالث فالناس على أ م ر ي ن إ م ا مؤمن و إ م ا كافر وليس بينهما وسط كما قال الله عز وجل عز فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فالمسلم ليس بكافر ولكافر ا ليس بمسلم ل ذ لك الله تبارك وتعالى قال فما يؤمن فما يكفر ب ا ل ط ا غ و ت ويؤمن ب ا ل ل ه ف م ن يكفر ب ا ل ط ا غ و ت ويؤمن ب ا ل ل ه فقد استمسكا ب ل ع ر و ة ا ل وثق ة ف ب م ج ر د أ ن ه يكفر بطاغوت ا ل في ا ل إ ي م ا ن ل أ ن ه كفر بهم ا س ت ج ا ب ة لله عز وجل في البعد عنهم وقال والكافر عمله مردود, الكافر عمله مردود اي ل عمله ك ا ف ر مردود أ لا يقبل ل الله وتعالى لا يقبل ل تبارك ا ع من م إ ل ا ما كان خالصا ويقبل الطيبات كما جاء في ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ك ث ي ر ة لا بد أ ن يكون العمل خالصا وصوابا كما جاء عن الفضيل ا بن عياض رحمه الله في تفسيره لقول الله تعالى الله لقول ليبلوكم أ ي ك م أ ح س ن عمل قال العمل إ ذ ا كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل وان كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل والصواب هو أ ن يكون موافقا ل س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم والخالص هو أ ن يكون خالصا لله عز وجل لذلك الله عز وجل لا يقبل العمل الذي فيه شرك والذي يشرك العبد فيه مع الله غيره فالكافر بهذا أ ي بعمله هذا يرد مردود عليه لا يقبل ولو عمل أ ي عمل مهما يعمل الكافر من أ م و ر يراها الناس أ ن ه ا خير أ و من إ ح س ا ن ه للفقراء أ و الصغار أ و الكبار أ و نفقاته أ و أ ف ع ا ل ه ا ل خ ي ر ي ة التي تظهر أ ن ه ا خير كل هذا مع عدم إ خ ل ا ص ه لله عز وجل و إ ي م ا ن ه بالله ورسوله فهذا يرد العمل بل يحبط العمل يرد يحبط بل ولذلك دلل ب الشيخ د ل ل ل ي ا رحمه الله على هذا ا ل أ م ر بقوله تعالى ما كان للمشركين أ ن يعمروا مساجد الله شاهدين على أ ن ف س ه م بالكفر اولئك ا حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون فهم أ ش ر ك و ا وهم على الكفر فلا يغتر, يغتر بهم أ ح د و أ ي ض ا مهما يعمل و ا من ا ل أ ع م ا ل ولو حتى دخلوا المساجد و أ ظ ه ر و ا إ ي م ا ن ه م كالمنافقين فهؤلاء عملهم يحبط ل أ ن ا ل أ ص ل في ا ل أ ع م ا ل أ ن تكون خ ا ل ص ة صوابا لله و ا ل ع ب ا د ة لله لا تكون ص ح ي ح ة إ ل ا ب م ت ا ب ع ة النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ا ب م ت ا ب ع ة النبي صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم لذلك الله تبارك وتعالى قال قل إ ن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ف ا ل أ ص ل أ ن يكون الأمر في ذلك في كما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فالمشركين او هؤلاء المشركون مهما يعملون من اعمال لا تقبل و ي أ ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة قد احبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون يخلدون في النار بسبب ما قدموا من عدم من ما بسبب استجابتهم لله عز وجل وطاعتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم ثم دلل بدليل آ خ ر بقوله وقوله تعالى وقدمنا إ ل ى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أي أن الله تبارك وتعالى يأتي يوم القيامة الله تبارك وتعالى و ي أ ت ي ب ا ل أ ع م ا ل التي ي عملوها ويجعلها هباء منثورا ليس لها ش أ ن تمحى بسبب أ ن ه م عصوا الله والرسول فهذا الأمر يتوجب على الذي يريد أ ن ينجي نفسه هذا اليوم أ ن يحقق ا ل إ خ ل ا ص في القول والعمل وهنا يرد على كثير من الفرق ا ل ض ا ل ة الذين يقولون ب أ ن التوحيد ليس بمهم و أ ن ه ا ل آ ن يظهر فقه الواقع الذي لا بد فيه من النظر إ ل ى أ ح و ا ل الناس والكلام في شؤونهم ولا نتكلم في التوحيد ل أ ن التوحيد كتب في الكتب وهذا خ ط أ كبير ل أ ن التوحيد قائم ويحاسب العبد يوم ا ل ق ي ا م ة على إ خ ل ا ص ه ل أ ن العمل لا يصلح إ ل ا إ ذ ا كان ا ل أ ص ل وهو التوحيد صالحا فلو أ خ ذ ن ا بهؤلاء او بمذهب هؤلاء الضلال و ن نريد ال حزبيات او الحزبيات أ و الجماعات أو غير ذلك فيرد عليهم ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ظل عمره كله يدعو الى التوحيد ثلاث عشر سنه في م ك ع ولما إ ى التوحيد سافر ا ئ ع ب أ ن الله تبارك وتعالى أ م ر ه ب أ ن يطبق الشرائع ويعلم الناس الشرائع الباقيه من الفرائض الصلوات وغير ذلك ولكن ظل يدعو إ ل ى التوحيد وغيره من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم والانبياء دعوتهم الأولى التوحيد عليهم وما من, قوم وما من نبي ولا رسول ي أ ت ي قومه إ ل ا يدعوهم ان اعبدوا الله, الله ما لكم من إ ل ه غيره اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فالتوحيد قائم بل بالعكس لا بد ل أ ن يكون كل إ ن س ا ن ملما إ ل م ا م ا صحيحا راسخا ب أ م و ر التوحيد وهناك من ا ل أ م و ر الشركيات التي هي صغائر لا يعلمها كثير من الناس إ ل ا إ ذ ا حذر منها وبينها له غيره فلابد من معرفة هذه الأمور هذه نصححها حتى نصحح ديننا نسير على مرضاه ربنا تبارك ت ا و ع ل ى ل أ ن ه أ م ر بذلك ك م ا ق امروا ل الله إ ل ا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ثم جاء بعد ذلك ويقيم ا ل ص ل ا ة ف ا ل أ ص ل أ و ل ا أ ن نحقق التوحيد ونخلص لله تبارك وتعالى لله العبادة تبارك في ثم بعد ذلك إ ذ ا أ ح س ن ا هذا ا ل أ ص ل ي أ ت ي بعده ا ل أ م و ر ا ل ب ا ق ي ة والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له قوما ش ه ا د ة ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله ف إ ن ه م أ ط ا ع و ك لذلك أ ي لا تخبرهم بشيء ولا تعلمهم شيء إ ل ا إ ذ ا أ ط ا ع و ك في هذا الامر أ لأنه م ر إ ذ صلح صلح التوحيد ل باقي ا أ و وإذا فسد التوحيد والمشركين فسد بذلك باقي الأمر بذلك ما جعل الكفار والمشركين من أعمالهم فسد فسد جعل من هباء منثورا أ ن ه م لم ينظروا إ ل ى التوحيد و إ ل ى العقائد و إ ن م ا نظروا إ ل ى المشاغل ا ل د ن ي و ي ة و ا ل أ م و ر ا ل ع ق ل ي ة فضلوا و أ ض ل و ا فكانوا يعملون العمل ويريدون أ ن يحمدوا عليه وليس وتعالى الله عندهم أن الله تبارك وتعالى إ ل ي ه رد ا ل أ م ر وهو المدبر وهو الخالق وهو الرازق وهو الذي ليس معه إ ل ه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ف أ ح ب ط الله أ ع م اعمالهم ل ه م بسبب أ هذا بسبب أ ع م ا ل ه م هذه فهذا ب ا ل ن س ب ة إ ل ى الشرط ا ل أ و ل من شروط ا ل ص ل ا ة وهو ا ل إ س ل ا م وضده الكفر فكل من لم يكن مسلما فلا تصح منه ا ل ص ل ا ة ولا تقبل فلا بد أ ن يكون مسلما نطق بالشهادتين ويعلم عنه حسن إ س ل ا م ه فهذا أ و ل الشروط نعم إ ن شاء الله تعالى يكون بذلك يكفي و أ ر ج و الله أ ن يكون هناك إ ف ا د ة ب إ ذ ن الله عز وجل حتى لا يكون الوقت طويل ن س أ ل الله لكم ن و ل القبول و ا ل إ خ ل ا ص ان شاء الله تعالى ي ع نحاول ي ن ان نجعل كل شرط او شرطين في م ر ة حتى آآ ندرك ما يكون فيه من كلام الشيخ من فوائد والحمد وفي واتوب العالمين بارك الله、فيكم. سبحانك اللهم وفي حمدك. لا اله الا انت استغفرك لله اليك حمدك فيكم رب برك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته